واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس اتقوا ربكم فهو الذي خلقكم من نفس واحده هي ابوكم ادم وخلق من ادم زوجه حواء امكم ونشر منهما في اقطار الارض بشرا كثيرا ذكورا واناثا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 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وأعطوا أيها الأوصياء اليتامى وهم من فقدوا اباءهم ولم يبلغوا الحلم أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين ولا تتبدل الحرام بالحلال بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى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 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا تنغيص فيه ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تعطوا أيها الأولياء الأموال للذين لا يحسنون التصرف فهذه الأموال جعلها الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم وهؤلاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظها وأنفقوا عليهم واكسوهم منها وقولوا لهم قولا طيبا وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم ما لهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف وَبَتَلُوا اليتامى.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 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا واختبروا أيها الأولياء اليتامى إذا وصلوا سن البلوغ بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه فإن أحسن التصرف فيه وتبين لكم رشدهم فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا. ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم ومن كان منكم فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واذا حضر قسم التركة من لا يرث من الاقارب واليتامى والفقراء فاعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم فهم متشوقون إليه وَقَدْ جَاءْكُمْ بِلَعْنَاءٍ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا حَسَنًا لَا قُبْحَفِيهِ وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً وَضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّيْقُوْلُ قَوْلًا سَدِيدًا وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الايتام بترك المهم حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنهم وليحسنوا في حق اولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق بان لا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده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 انما ياكلون في اجوافهم نارا تلتهب عليهم وستحرقهم النار يوم القيامه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه فالام الثلث وباقي الميراث لأبيه وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا والباقي للأبي تعصيبا ولا شيء للإخوة ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت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 فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُكَ لِعَالَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ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 فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو انثى فلكم الربع مما تركن من المال يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضائم عليهن من دين وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد ذكرا كان أو انثى منهن أو من غيرهن فإن كان لكم ولد ذكرا كان أو انثى فلهن الثمن مما تركتم وقضاء ما عليكم من دين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 وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله هذا الحكم الذي تضمنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة تلك حدود الله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 ومن يطع الله ورسوله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماتين فيها لا يلحقهم فناء وذلك الجزاء الإلهي والفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه يدخله نارا ماكثا فيها وله فيها عذاب مذل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 والتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول فيشهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن حتى تنقضي حياتهن بالموت أو يجعل الله لهن طريقا غير طريق الحبس ثم بين الله السبيل لهم بعد ذلك فشرع جلد البكر الزانيه مئة جلدة وتغريب عام ورجم المحصنة واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلح فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ولذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين او غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر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 إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت فأولئك يقبل الله توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم وكان الله عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتشريعه وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما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 وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج ولا يجوز لكم امساك أزواجكم التي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتمهن من مهر وغيره إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنى فإذا فعلن ذلك جاز لكم امساكهن والتضيق عليهم حتى يفتدين منكم بما أعطيتمهن وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان فإن كرهتمهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهم فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذون ما أعطيتمهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة وموده واستمتاع واطلاع على الأسرار فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح وقد اخذنا منكم عهدا موثقا شديدا وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلم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 وساء طريقا لمن سلكها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت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 من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نِكَاحَ أُمَّهَاتِكُمْ وَإِنْ عَلَوْنَ تَيُؤُمُ الأُمِّ وَجَدَّتَهَا مِنْ جِهَةِ الأَبِ أَوْ الأُمِّ وبناتكم وان نزلن اي بنتها وبنت بنتها وكذلك بنات الابن وبنات البنت وان نزلن واخواتكم من ابويكم او من احدهما وعماتكم وكذلك عمات ابائكم وامهاتكم وان علون وخالاتكم وكذلك خالات امهاتكم وابائكم وان علون وبنات الاخ وبنات الاخت واولادهن وان نزلوا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا وكذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن وحرم عليكم نكاح زوجات ابنائكم الذين من اصلابكم ولو لم يدخلوا بهن ويدخل في هذا الحكم زوجات ابنائكم من الرضاعة وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية فقد عفى الله عنه إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم وتبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها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 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتمهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة فرض الله ذلك عليكم فرضا وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزناء فمن تمتعتم بهن بالنكاح فاعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضه واجبه عليكم ولا اثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زياده عليه او مسامحه في بعضه ان الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء حكيما في تدبيره وتشريعه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 بعضكم من بعض فانكحون نبي إذن أهله وآتهن بالمعروف. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم أيها الرجال لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جزله نكاح الإماء المملوكات لغيركم إن كنا مؤمنات فيما يظهر لكم والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية فلا تستنكفوا عن الزواج منهن فتزوجوهن بإذن مالكهن وآتهن مهورهن دون نقص أو مماطلة هذا إن كنا عسفات غير زانيات علنا ولا متخذات أخلاء للزن بهن سرا فإذا تزوجن ثم ارتكبنا فحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر خمسين جلدة ولا رجم عليهم بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنين ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يقدر على الزواج من الحرائر على أن الصبر عن نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد الاسترقاق والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإيماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا يريد الله ليبين لكم ويهديكم ثنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم وشمائلهم الكريمة وسيرهم الحميدة لتتبعوهم ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم ويريد الذين يسيرون خلف ملداتهم أن تبتعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا يريد الله أن يخفف عنكم وقلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع فلا يكلفكم ما لا تطيقون لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين فيحل لكم أكلها والتصرف فيها ولا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل أحدكم نفسه ولا يلقي بها إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعرضكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك الذي نهيتكم عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالما متعديا لا جاهلا أو ناسيا فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذبها وكان ذلك على الله هينا لأنه قادر لا يعجزه شيء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ايها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لا يؤدي الى السخط والحسد فلا ينبغي للنساء ان يرتجين ما خص الله به الرجال فان لكل فريق حظا من الجزاء بحسبه واطلبوا من الله ان يزيدكم من عطائه إن الله عليم بكل شيء فأعطى كل نوع ما يناسبه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصبهم من الميراث إن الله كان على كل شيء شهيدا ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه والتوارث بالحلف كان في صدر الاسلام ثم نسخ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا, وبما أنفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهم وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهم والصالحات من النساء مطيعات لربهن مطيعات لأزواجهن حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن والتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل فابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله فإن لم يستجبن فهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربا غير مبرح فان رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبه إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوه وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر فابعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما والتوفيق أحب وأولى فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه ليوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده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 والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه واحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما واحسنوا إلى الأقارب واليتام وذوي الحاجة وأحسنوا إلى الجارد القرابة والجار الذي لا قرابة له وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل وأحسنوا إلى مملككم إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من ذلقه ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل وهذه الخصال من خصال الكفر وقد هيئنا للكافرين عذابا مخزيا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان لَهُ قرينا فساء قرينا وهيئنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم وهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي وما أضل لهم إلا متابعتهم للشيطان ومن يكون الشيطان له صاحبا ملازما فساء صاحبا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها ويرضاها بل في ذلك الخير كله وكان الله بهم عليما لا يخفى عليه حالهم وسيجازي كلا بعمله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ان الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة ولا يزيد في سيئاتهم شيئا وإن تكون زنة الدرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه ويؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شهدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا لأن الله يختم على ألفنتهم فلا تنطق ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كنتم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء مَا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ الله كان عفوا غفورا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا بالله واتبعوا رسوله لا تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا ولا تصلوا وأنتم في حال جنابه ولا تدخلوا المساجد في حالها إلا مرتزين دون بقاء فيها حتى تغتسلوا وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه أو كنتم مسافرين أو أحدث أحدكم أو جمعتم النساء فلم تجدوا ماء فقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم بالتوراة يستبدلون الضلال بالهدى وهم حرصون على إضلالكم أيها المؤمنون عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول لتسلكوا طريقهم المعوج والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم وكفى بالله وليا يحفظكم من دأسهم وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأباهم وينصركم عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا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 ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله فيؤولونه على غير ما أنزل الله ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر سمعنا قولك وعصينا أمرك ويقولون مستهزئين اسمع ما نقول لا سمعت ويهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك وإنما يريدون الرعون يلوون بها ألسنتهم يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم ويقصدون القدح في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا قولك واطعنا أمرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لسمعت سمعت وقال انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا وأعدل منه لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم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 من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبد الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فمسخهم الله قرده وكان أمره تعالى وقدره واقعا لا محالة إن <تصفيق> إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء من مخلوقاته ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله ومن يشرك مع الله غيره فقد اختلق اثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم لأنه عالم بخفايا القلوب ولي ينقص شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر انظر كيف يخترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم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 ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله ويقولون مصانعة للمشركين إنهم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته ومن يطرده الله فلن تجد له نصيرا يتولاه ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم هذا لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان قدر النقطة التي في ظهر نواه التمر أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض فلما يحسدونهم وقد سبق أن آتينا ذريه إبراهيم الكتاب المنزل وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب وآتيناهم ملكا واسعا على الناس فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم عليه السلام وعلى أنبيائه من ذريته ومنهم من أعرض عن الإيمان به وهذا موقفهم مما انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى غيرها ليستمر عليهم العذاب. إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء حكيما فيما يدبره ويقضي به والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها ابدا لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قدر وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما أتمنتم عليه إلى أصحابه ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا تميلوا وتجوروا في الحكم إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ أُطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ بانتثال ما أمر والتناب معنها وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي وأحسن عاقبة لكم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 ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا ألم تر أيها الرسول تنقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل على الرسل من قبلك يريدون أن يتحاكموا في نزعتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر وقد أمر أن يكفروا بذلك ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم رأيتهم أيها الرسول يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضا تاما فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين وهم كاذبون في ذلك فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا اولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم وبين لهم حكم الله مرغبا ومرهبا وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وما ارسلنا من رسول الا لاجل ان يطاع فيما يامر به بنشئه الله وتقديره ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لهم لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم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 فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون ثم أقسم الله بذاته عز وجل أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف ثم يرضون بحكم الرسول ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه ويسلموا تسليما تاما من قياد ظواهرهم وبواطنهم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 وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ مِّنَّنَا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَوْ أَنَّا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ قَتْلَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا أَوْ الْخُرُوجَ مِن دِيَارِهِمْ مَّن تَتَّلِ أَمْرَنَا مِنْهُمْ إِلَّا عَدَدٌ قَلِيلٌ فَلْيَحْمَدُوا اللَّهَ أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة وأشد رسوخا لإيمانهم ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته وَمَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَاءَ رفيقا ومن يطع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم ما أحسن أولئك من رفاقاء في الجنة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده وكفى بالله عليما بأحوالهم وسيجازي كلا بعمله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم اخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة أو اخرجوا إليهم جميعا كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيداً وَإِنَّ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَقْوَاءَنَّ يَتَبَطَّئُونَ عَنِ الْخُرُوجِ لِقِتَالِ أَعْدَائِكُمْ لِجُبْنِهِمْ وَيُبَطِّئُونَ غِيرَهُمْ وهم المنافقون وضعيف الإيمان فإن لكم قتل أو هزيمة قال أحدهم فرحا بسلامته قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة لا ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن لكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة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 فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل شهيدا أو يظهر على عدوه ويظفر به فسيعطيه الله ثوابا عظيما وهو الجنة ورضوان الله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 وما المانع لكم أيها المؤمنون من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين يا ربنا أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده واجعل لنا من عندك مية ولا أمرنا بالرعاية والحفظ ونصيرا يدفع عنا الضر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 المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم فقاتلوا أعوان الشيطان فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى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 فقيل لهم امنعوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكان ذلك قبل فرض الجهاد فلما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منعة وفرض القتال شق ذلك على بعضهم فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد وقالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال هل أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي سينوات التمر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال وإينا هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله وإن ينلهم شدة في ولد أو رزق تشاءم من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه السيئه بسببك قل أيها الرسول ردا على هؤلاء كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضل به عليك وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك وكفى بالله شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما آتاك من أدلة وبرهين من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول بامتثال ما امر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لامر الله ومن اعرض عن طاعتك ايها الرسول فلا تحزن عليه فما ارسلناك مراقبا عليه تحفظ اعماله وانما نحن من يحصي عمله ويحاسبه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 وكفى بالله وكيلا ويقول المنافقون لك بألسنتهم نطيع أمرك ونمتثله فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهر لك والله يعلم ما يدبرون وسيجزيهم على كيدهم هذا فلا تلتفت لهم فلم يضروك شيئا وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لما لا يتامل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب وحتى يعلموا صدق ما جئت به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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه ولو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك لا أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال ورغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه عسى الله ان يدفع بقتالكم قوه الكافرين والله اشد قوه واشد عقوبه من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يسعى لجلب الخير للغير يكون له حظ من الثواب ومن يسعى لجلب الشر للغير يكون له حظ من الاثم وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب ومن كان سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا سلم عليكم أحد فرد السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم أو ردوا عليه بمثل ما قال والرد بالأحسن أفضل إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كل بعمله الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا الله لا معبود بحق غيره لا يجمعن اولكم واخركم يوم القيامه الذي لا شك فيه لمجازاتكم على اعمالكم ولا احد اصدق حديثا من الله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 فريق يقول بقتالهم لكفرهم وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية وَدُّوا لو كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً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 تمنى المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء لعدوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم, أو جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم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 أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أثر فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتلكم فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أثرهم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 وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون أَيُّهَا المؤمنون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الْإِيمَانَ لِيَأْمَنُوا على أَنفُسِهِمْ ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إِذَا رجعوا إليهم ليأمنوهم كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم وأولئك الذين هذه صفاتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 ومن قتل مؤمنا على وجه الخطا فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله وعلى قربة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل إلا أن يعفو عن الدية فتسقط فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة ولا دية عليه وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الدم فعلى قرضة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل وعلى القاتل يعتق نفس مملوكه مؤمنة كفارة عن فعله فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما ليتوب الله عليه مما فعل وكان الله عليما بأعمال عباده ونياتهم حكيما في تشريعه وتدبيره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله, عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا على وجه القصد بغير حق فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيها إن استحل ذلك أو لم يتب وغضب الله عليه وطرده من رحمته واعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 ان الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمه منه فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دق وسيجازيكم به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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في السبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين والمجاهدون في سبيل الله ببدل أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين ببدل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه وفضل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما هذا ثواب منازل بعضها فوق بعض مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كونتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين فيجبون معتذرين كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار وساءت مرجعا ومآبا لهم الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعدار رجالا كانوا أو لساء أو أطفالا ممن لقوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر فاولئك عسى الله برحمته ولطفه ان يعفو عنهم وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم ولما ذكر الوعيد على ترك الهجره مع القدره عليها رغب فيها فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك ينال فيها العزة والرزق الواسع ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد تبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم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 وإذا سفرتم في الارض فليس عليكم اسم في قصر الصلاه الرباعيه من اربع ركعات الى ركعتين ان خفتم ان يلحقكم مكروه من الكافرين ان عداوه الكافرين لكم عداوه ظاهره بينه وقد ثبت بالSunnah الصحيحه جواز القصر في السفر حال الامن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 وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا واذا كنت ايها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فارت ان تصلي بهم فقسم الجيش جماعتين تقوم جماعة منهم تصلي معك ولياخذوا اسلحتهم معهم في صلاتهم ولتكن الجماعة الاخرى في حراستكم فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو ولتاتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام فإذا سلم الإمام اتموا ما بقي من صلاتهم ولياخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا أسلحتهم فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم فيحملون عليكم حملة واحدة ويأخذونكم في غفلتكم ولا إثم عليكم إن أصابكم اذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها واعترزوا من عدوبكم بما تستطيعون إن الله هيأ للكافرين عذابا مذلا لهم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنودكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا فرغتم أيها المؤمنون من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر هذا في حالة الإقامة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 وكان الله عليما حكيما ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون ويصيبهم مثل ما يصيبكم فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم فإنكم ترجون من الله من التواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه وكان الله عليما باحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مجتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك ولا تكن للخائرين لأنفسهم وأمانتهم مدافعة ترد عنهم من طالبهم بالحق واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما هو طلب المغفرة والعفو من الله إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما بهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته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 ولا يستترون من الله وهو معهم باحاطته بهم لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول كالدفاع عن المذنب واتهام البريء، وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطة لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم على أعمالهم ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ها انتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبت براءتهم وتدفع عنهم العقوبة فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم ومن الذي يكون وكيلا عليهم في ذلك اليوم ولا شك أن أحدا لا يستطيع ذلك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يس توفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل عملا سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله أبدا غفورا لذنوبه رحيما به ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يرتكب اثما صغيرا او كبيرا فانما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه الى غيره وكان الله عليما باعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتنا واثما مبينا ومن يرتكب خطيئه على غير عمد او اثما بعمد ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الدم لقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا واثما بينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم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 لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أي أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم لأن عقبة ما اقترفوه من محاولة الاضلال راجع عليهم وما يقدرون على إذائك لعصمه الله لك وأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَتَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين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 وساءت مصيرا ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين نتركه ومختار لنفسه ولنوفقه نوفقه للحق لإعراضه عن عمد وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان الله لا يغفر ان يشرك به بل يخلد المشرك في النار ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله ومن يشرك مع الله احدا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا لانه سوى بين الخالق والمخلوق ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شيطانا مريدا ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا اوثانا مسمات بأسماء الإناث كلات والعزة لا نفعلها ولا ضر وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا خارجا عن طاعة الله لا خير فيه لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان. لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولذلك طرده الله من رحمته وقال هذا الشيطان لربه حالفا لأجعلن لي من عبادك قسما معلوما أغويهم عن الحق وَلَا أُضِلُّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيهِمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدُّوا وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبْدِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ولا أصدنهم عن صراطك المستقيم ولا أمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم ولا آمرنهم بتقطيع آذان الانعام لتحريم ما أحل الله منها ولا آمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاه الشيطان الرجيم يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم الشيطان الوعود الكذبة ويمنيهم الأمانية الباطلة وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربا يلجؤون إليه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة المقربة إليه سندخلهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا وعدا من الله ووعده تعالى حق فهو لا يخلف الميعاد ولا أحد أصدق من الله قولا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس أمر النجاة والفوز تابعا لما تتمنون أيها المسلمون أو لما يتمنه أهل الكتاب بل الأمر تابع للعمل فمن يعمل منكم عملا سيئا ليجاز به يوم القيامة ولا يجد له من دون الله وليا يجلب له النفع ولا نصيرا يدفع عنه الضر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الاعمال الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن بالله تعالى حقا فاولئك الذين جمعوا بين الايمان والعمل يدخلون الجنه ولا ينقصون من ثواب اعمالهم شيئا ولو كان شيئا قليلا قدر النقره التي تكون في ظهر نواه التمر وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبَرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبَرَاهِيمَ قَلِيلًا ولا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأخلص نيته له وأحسن في عمله باتباع ما شرع، واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان واصطفى الله نبيه إبراهيم عليه السلام بالمحبة التامة من بين سائر خلقه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وكان الله محيطا بكل شيء من خلقه علما وقدرة وتدبيرا ويستفتونك في النساء قل الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عليكم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النساء فَرِيضَةً يتام لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن مَا والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويسألونك أيها الرسول في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن قل الله يبين لكم ما سألتم عنه ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن في شأن اليتامى من النساء التي تحت ولايتكم ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر أو الميراث ولا ترغبون في نكاحهن وتمنعونهن من النكاح طمعا في أموالهن ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من إعطائهم حقهم من الميراث ولا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة وما تفعل من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والسلش خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحتنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن خافت امرأة من زوجها ترفعا عنها وعدم رغبة فيها فلا يثن عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت والصلح هنا خير لهما من الطلاق وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل فلا ترغب في التنازل عما لها من حق فإن بغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم به ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أيها الأزواج أن تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي ولو حرصتم على ذلك بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة هي ذات زوج يقوم بحقها ولغير ذات زوج فتتطلع للزواج وإن تصلح ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله فيها فإن الله كان غفورا رحيما بكم وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو خلع يغني الله كل منهما من فضله الواسع وكان الله واسع الفضل والرحمة حكيما في تدبيره وتقديره ولله ما في السماوات وما في الأرض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 ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وملك ما بينهما ولقد عهدنا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعهدنا إليكم بانتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم فالله غني عن طاعتكم فله ملك ما في السماوات وما في الأرض وهو الغني عن جميع خلقه المحمود على جميع صفاته وأفعاله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض المستحق أن يطاع وكفى بالله متوليا تدبير كل شؤون خلقه إن يشأ يذهبكم النَّاسُ الناس وياتي وَكَانَ وكان الله على ذلك قديرا إن يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فقط فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فيطلب ثوابهما منه وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم وسيجازيكم عليها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أولى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تعدلوا وَإِن تَلَوَّ أو تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحد ولو اقتضى ذلك أن تقروا على أنفسكم بالحق أو على والديكم أو الأقربين منكم ولا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا ايها الذين امنوا اثبتوا على ايمانكم بالله وبرسوله وبالقران الذي انزله على رسوله وبالكتب التي انزلها على الرسول من قبله ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما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 ثم ارتدوا عنه وأصروا على الكفر وماتوا عليه لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا موجعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين وانه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم ايطلبون عندهم القوه والمنعه ليرتفعوا بها فان القوه والمنعه كلها لله وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجلستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضميرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر فإن كان لكم نصر من الله وغنيتم قالوا لكم ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم لينالوا من الغنيمة وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة فيجاز المؤمنين بدخول الجنة ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار ولن يجعل الله بفضله للكافرين حجة على المؤمنين يوم القيامة بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادق الإيمان إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله باظهار الإسلام وإضمار الكفر وهو خادعهم لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا كارهين لها يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم ولا يخلصون لله ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا إِلَهَ هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هؤلاء المنافقون مترددون في الحيره فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دلة على استحقاقكم العقاب إن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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا باطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم لله بلا رياء فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا جزيلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا حاجة لله في تعديبكم إن شكرتم له وآمنتم به فهو تعالى البر الرحيم وإنما يعذبكم بذنوبكم فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجدل لهم الثواب عليها عليما بإيمان خلقه وسيجازي كلا بعمله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بقول السوء بل يبغضه ويتوعد عليه لكن من ظلم جاز له أن يجهر بقول السوء لشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله لكن الصبر المظلوم اولى من جهره بالسوء وكان الله سميعا لأقوالكم عليما بنيتكم فاحذروا قول السوء أو قصده إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تظهروا أي خير قولي أو فعلي أو تستروه أو تتجاوزوا عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله أن يعفو عنكم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به ويكذبوا بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله واعددنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ووحدوه ولم يشركوا به احد وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل امنوا بهم جميعا أولئك سوف يعطيهم الله اجرا عظيما جزاء ايمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم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 ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا يَتَرَّكُ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْيَهُودُ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَمَا وَقَعَ لِمُوسَى يكون علامة لصدقك فلا تستعظم منهم ذلك فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء حيث سألوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا عقابا لهم على ارتكبوه ثم احياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الايات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية ثم تجاوزنا عنهم واعطينا موسى حجة واضحة على قومه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه وقلنا لهم بعد رفعه ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت. فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك فنقضوا العهد المأخوذ عليهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وَقَتَلَهُمُ الْأَمْنُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَطَرَدْنَاهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا بِسَبَبِ نَقْضِهِمُ الْعَهْدَ الْمُؤَكَّدَ عَلَيْهِمْ وَبِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وجراءتهم على قتل الأنبياء وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا في غطاء فلا تعي ما تقول والأمر ليس كما قالوا بل ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يصل إليها خير فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وطردناهم من الرحمة بسبب كفرهم وبسبب رميهم مريم عليه السلام بالزنا زورا وبهتانا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَلَعَنَاهُمْ بِقَوْلِهِمْ مُفْتَخِرِينَ كَذِبًا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه فظنوا أن المقتول هو عيسى عليه السلام والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموه اليهم من النصارى كلاهما في حيرة من أمره وشك فليس لهم به علم وإنما يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل نجاه الله من نكرهم ورفعه الله بجسمه وروحه إليه وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد حكيما في تدبيره وقضائه وشرعه وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا سَيُؤْمِنُ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ نُزُولِهِ آخِرَ الزَّمَانِ وَقَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهِيدًا عَلَى أَعْمَالِهِمْ ما يوافق الشرع منها وما يخالف فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم فحرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما هو بسبب تعاملهم بالربا بعد ان نهاهم الله عن تناوله وبسبب اخذ اموال الناس بغير حق شرعي واعددنا للكافرين منهم عذابا موجعا ولما ذكر مثالب اهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك تنؤتيهم أجرا عظيما لكن ثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك أيها الرسول من القرآن ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل ويقيمون الصلاة ويعطون زكاة أموالهم ويصدقون بالله إلها واحدا لا شريك له ويصدقون بيوم القيامة أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيما.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 وآتينا داود زبورا إن أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك فلست بدعا من الرسل فقد أوحينا إلى نوح وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإلى ابنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب بن إسحاق وإلى الأسباط وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من أبناء عقوب عليه السلام وأحينا إلى عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأعطينا داود كتابا هو زبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وارسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن وارسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه وتركنا ذكرهم فيه لحكمه وكلم الله موسى بالنبوة دون وساطة تكليما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى تكريما لموسى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله ومخوفين من كفر به من العذاب الأليم حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ان كان اليهود يكفرون بك فان الله يصدقك بصحه ما انزل اليك ايها الرسول من القران انزل فيه علمه الذي اراد ان يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه او يكرهه ويعباه والملائكه يشهدون بصدق ما جئت به مع شهاده الله وكفى بالله شهيدا فشهادته كافية عن شهادة غيره إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا بنبوتك وصد الناس عن الإسلام قد بعدوا عن الحق بعدا شديدا إن إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا بالله وبرسله وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه من الكفر ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائما وكان ذلك على الله هينا فهو لا يعجزه شيئا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 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الله تعالى فآمنوا بما جاءكم به يكون خيرا لكم في الدنيا والآخرة وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم فله ملك ما في السماوات وله ملك ما في الأرض وما بينهما وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له وبمن لا يستحقها فيعميه عنها حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 ولا تقول على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله بالحق، خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، وهي قوله كن فكان، وهي نفخه من الله نفخها جبريل بأمر من الله، فامنوا بالله ورسله جميعا دون تفريق بينهم، ولا تقول الآلهة ثلاثة. انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة يكون انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة إنما الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد فهو غني له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا لَنْ يَنفَعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَيَمْتَنِعَ أَنْ يكون عَبْدًا لِلَّهِ وللملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله فكيف تتخذون عيسى إله وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلها ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصل جزاءهم في قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فَيُعَذِّبُهُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا بِرُسُلِهِ وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ مُخْلِصِينَ لِلَّهِ عَامِلِينَ وَفْقَ مَا شَرَعَ فَسَيُعْطِيهِمْ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وسيزيدهم على ذلك من فضله واحسانه وأما الذين انفوا عن عباده الله وطاعته وترفعوا تكبرا فيعذبهم عذابا موجعا ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا يا ايها الناس قد جاءكم من ربكم حجه جديه تقطع العذر وتزيل الشبهه وهو محمد صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليكم ضياءا واضحا وهو هذا القران فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لعوجاج فيه وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله.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 يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة وهو من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا قل الله يبين الحكم بشأنها إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضا وأخوه الشقيق أو لأب يريث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعدها فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لاب، بأن كانت اثنتين فأكثر ورثتا أو ورثن الثلثين فرضا وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين بأن يضاعف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء